جزاكم الله خير وعليكم شيخنا وأحسن الله إليكم رسلكم في ربما جدا وأستأذنكم شيخنا في أن أطرح عليكم سؤال ما بين أيديكم أو استئذان وهو هذه جزر السائل الذي يسأل أن يقدم بعض الأسئلة لأولويتها للمنقول نفسه أو بأهمية تعلقها في بعض المضاعف الخاصة دائماً, دائما يعني اللي عرفناه طريقة مشايخنا أنهم يقدمون الأسئلة التي يعم نفعها لأن ثم أسئلة يختص بها أهلها. وهناك أسئلة التي تخص الدرس أو تخص عموم يعني حاجة المسلمين لا شخ هذه هي التي تقدم تقدر انشئكم والأمر إليكم أن هذه القيادة أعطيناك إياها الله الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شيخنا بارك الله رضيكم ونفع ما مارا صيحتكم لمن يحبه من الحضور إلى هذه الدورة بلعى أن الشيخ قد نزل عند ممتدة فحينئذ لا يجوز الحضور حتى لا نكثر سواد الممتدة. <تصفيق> جاوبون لأجاوب <تصفيق> كلام <أن> يخصكم <تصفيق> على كل يعني هذا بلاء يعني اقتلين به من الأصل عندنا سوء الظلم وأنا والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أو عرفت أو رأيت أن هذا المكان أو هذا المسجد المسجد مرادهم يعني يخص أهل البدع والله ما أجبت الدعوة وأما إن كانت البدعة خافية فلماذا تظهرها أنت أيها السائل أو أيها المحذر أمرنا أن ننكر المنكرات عند سماعنا أو رؤيتنا لها وهذا الحقيقة حديث عظيم جدا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من رأى رأى وإذن الأمر منوط بماذا في باب الإنكار من رأى منكم منكرا فلتغير أم إذن طب إذا ما رأيناك ما قال من ترى فرق بين أن ترى وبين أن تتراء بين أن تبحث وتنقب وبين تتجسس فرق عظيم جدا لا أبدا باب الإنكار إنكار المنكر ما يكون إلا بعد الرؤية وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة المنكر بالرؤية لأن الرؤية أعظم ما يكون فيها من العلم نسمع نعلم نبلغ ونرى ولا شك أن الرؤية أعظم أبواب أبواب العلم ليس الخبر كالمعاينة المعاينة انتهى هنا يجب علينا أن ننكر وعلى كل إن أنا يعني نتمنى أنه يذكر لنا ما هو الممكن حتى نناقش أهل المسجد وأهل الدعوة الذين الذين دعونا ووجهوا إلي الدعوة جزاهم الله خيرا في هذا المكان وإذا كانت كل هذه الجموع يعني كما يقولون وكما يحذرون يعني من أهل البدع فإن لله وإنا إليه راجعون فإذا كان يعني يدذكر البدعة دعينا بإذن الله نناقشها وما أظن يعني من كان على بدعة ومن يوم أمس وهو يسمع مني وما أظن أنا تكلمت في أصول أهل البدع ولا دعوت إلى أصلا من أصول أهل البدع بل والله الذي قلناه يسد أبواب البدعة من أصلها فلا أظن أنه يعني إن كانوا على هذه البدعة أو كانوا على بدعة من البدع يعني يستدعوني أنا حتى أتكلم أو يسمحون لي يتكلم أو بعد ما إذا إذا ما كانوا يعرفوني وعذرهم أنهم لا يعرفونني ومثل ما أقول تورطوا فيها فبعد اليوم الأول يعني كان المفروض يقولون شكرا أخذت إلى مكان آخر إلى فندق أعظم إلى بيت أكبر فراش أوسع ويشغلونني أما أنهم يعتنون في أن بدل الدرس يكون اثنين وأن الأسئلة كلها تعرض علي ما لا أظنهم يرونني أني يعني أقبل بالبدع أو أنني أدعو إليها بل والله كما ذكرت نجتهد اجتهادا عظيما في موافقة علمائنا ومشايخنا مما تعلمناه منهم في يعني تقرير السنة ومحاربة البدع من أصلها سواء كانت بدعا أصلية بدعا فرعية بدعا اعتقادية بدع في باب العبادات بدع في باب المعاملات والله كلها نحاربها لأننا إنما نريد ومثل هذا الكتاب هل هذا الكتاب يقرأ يعني بين أيدي أناس على البدعة هل في مبتدع في الدنيا يقرأ أو يرضى بمثل هذا الكتاب اللي هي الأصول الستة التي تقلع جذور البدعه من أصلها لعبد الله والله لا تتركوا يعني جذراً من جذور البدع إلا وتقلعها كل الأصول الستة كل هذه الأصول الستة مطارف على رؤوس أهل البدع في الليل وفي النهار ما أظن يرضون بهذا الكتاب وأنا أول ما هم سألوني يعني إيش الكتاب اللي راح تشرح قلت والله أنا نحب نشرح الأصول الستة فارحوا ما قالوا لا لا ما تريد نريد نعم الله ما سمعتم بهذا على كل مثل ما قلت أنا عذري وعذر إن شاء الله الحضور كلهم ما رأينا بدعة ولا عرفنا بدعة في أهل المسجد وإن كنتم فعلا أنتم صادقون فحيهلا تفضلوا نعقد جلسة وهذا من هذا المكان أنا أدعوه ولا الحقيقة مثل هذا الأمر لمسته في كل مكان يعني حيثما نزلت بين أخواننا أهل السنة وبين أهل السنة سأجد مثل هذا الاختلاف وهذا الشقاق وهذه لا شك هي نزعة من نزاعات الشيطان ما في كلام عبد الله لا شك نزغ الشيطان بين الإخوان وأنا إلى الآن أقول إخوان لكن وعندي يعني خلفيات عن جماعات كثيرة جدا في بلاد كثيرة في جدة. في أوروبا، في أمريكا، في بلادنا، في الشرق، في كل مكان. تجدهم على يعني طائفتين أو على فريقين. هذا الفريق يقول للآخر متشدد، وذاك المزعوم أنه متشدد يتهم الآخر بأنه متساهل. مدار الخلاف أظن على هذا. في متشدد وريث متساهل. بزعلهم. أنا لا أقر أن ثمة متساهل سني يتساهل في السنة ما نعرفه إخوان. هذا ما هو سنة وسنة يتشد ما نعرف يا أخوان كلا طرفي قصد الأمور ذنيب الشدة والتشدد السن خبأ في السنة خطأ وكذلك التسهيل في السنة خطأ السنة اقتصاد لذلك قيل قديما اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة من يقول الاقتصاد أفضل من والله الاقتصاد إن وافق السنة أعظم بكثير من وبمراحل من اجتهاد وجهد في مقابل وعلى باب البدعة والعياذ بالله أقول لا نعلم في إخواننا ولا نعلم فيكم إلا هذه التهم وهي من نزغات الشيطان ودائما هذه التهم يا أخوان تكثر في من لا يلتقون ولا يجتمعون ولا يتناصحون فيما بينهم وإنما ميدانهم وين؟ ميدانهم الرسائل في هذه هذه هذه نجلة اللي اخترعوها وميدانهم وين؟ الفضائيات وميدانهم وين؟ هذا الالكترونيات والكمبيوترات على طول أو الجرائد والمجلات ينشر طيب أنت مفروض أنك تنصحني قبل أن تنشر خطأ لو عندي خطأ أو لو بلغك عني خطأ قبل نشره يجب عليك أن أنت نصحيني يا عبد الله. وين النصيحة؟ إن كنت فعلا تريد الخير وتريد من عند الله، أما إن كنت تريد الفضيحة فالباب واسع والناس تفرق بين الفضيحة وبين النصيحة. معلوم، ها التفريق بين النصيحة وبين الفضيحة لا شك معلوم يعني يعرفه الناس بعقولهم عراقي. بالشاهد يقول يكثر. في من لا يجتمعون ولا يجتمون وأيضا ثم يعني لعلها تنفل لأنهم لا يسلمون، أولا لا يجتمعون بعدين ينتقلون إلى مرحلة أعظم عدم السلام العيال من الله بل لعله حتى لو مر عليه حتى عدم رد السلام أيضا يبقر فيه آه. وهذا والله ما يرسل إليه الشيخ من؟ أبو مر ذكر علينا صالح قال ان الشيطان ايضا أن يعبد في جسد العرب يعني في فيما انتشر فيه من اسلامي ولكن راضي بالتحريش من الله اكبر يعني شنو راضي يعني بلغ من التحريش ونتائج التحريش فيما بين أهل السنة أن أبا مره ها راضي واكتفى من أن يعمدوا غير الله تبارك وتعالى بلغ به مبلغا هذا التحريش من العداوات فساب ذات البين هي الحالقة قال النبس صلى الله عليه وسلم قال لا أقوله تحلق الشعر وإنما تحلق الدين يا عبد الله فلذلك أسلاح ذات البين يكون أولاً بأنك تسلم وبعدين أو على الأقل ترد السلام ثم تجتمع وتناقش هذه المسائل. أما تعلن، تعلن للناس. الآن لما أعلنوا؟ أكيد أعلنوا في الجرائد وفي الإذاعة فيها. هاه؟ إيش اسمها؟ هاه؟ في الكوميديو أعلنوا يا أيها الناس يا ألا ثورس ياكم الحضور إلى هذا المسجد الذي يدرس فيه فلان لما؟ لإنك إن حضرت تكسر سواد هذه البلاد. إن كنا على بدعة ولا نعلمها والله نعذر عند الله عز وجل وإن كنتم تعلمون بدعتنا ف... ف... سموها لنا حتى نبرأ منها أمام الله تبارك وتعالى وبذلك أديكم الذي عليكم أما تخلحني في كل مكان وتقول عندهم بدعة إياكم لا تذهبوا تمنع الناس من الخير فإنا لله وإنا إليه برادنا نسال الله ان يؤلف بين القلوب يا اخوان رزق الله الخير احسن الله اليكم يظور السائل كثر الكلام في ما يسمى بمساله العذر بالجهل واغلى المسائلنا حين سؤالهم يطلقون بقولهم هل يعذب من وقع في بما أدى هذا إلى الارتباس المسألة على طابق الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى الفرقة والتي انتهت بالهجر والتبديع فهل هذا الأطلاق صحيح وما صحة ما ذكره العلماء من التفريق بين تسمية من واقع في الشيخ الأنبي المشركة وبين التقمع عليه عند الله تعالى الله يا إخوان لا شك يعني المسائل الكثيرة لكن الأصل دائما كما يذكر مشايخنا رحمه الله يعني نتفق على الأصول ثم نعرض على هذه الأصول هذه المسائل المتخرعة عنها وحولها ونحوها لكن مصيبتنا قبل ضبط الأصول نهجم على الفرور وهنا تنشأ وتكون الاختلافات الكثيرة التي نهى الله عز وجل عنها. أنا ما رأيت يعني خلافا بين الاخوان إلا وسببه هذا التقديم والتأخير. يقدمون ما حقه التأخير ويؤخرون ما حقه التقديم. عبد الله بن عباس ذكر في تعريفه العلماء الربانيين عبارة جميلة جدا. قال هم الذين يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبارها هكذا المسائل يا إخوان في مسائل يعني تكون الآن التعليم سلما التعليم في وزارات التعليم يبدأوا بالمسائل المسائل الكبيرة ولا بالصغيرة في الصف الأول يعلمونك ألف باء بابا ماما بعدين يدخلوك في الكيمياء والفيزياء والطب والتحليل والتشريح و هذي لا شك التدرج في التعليم أمر عظيم جدا. أنت الآن التزمت حديثا وعرفت الدين والاستقامة حديثا. أول ما تهجم على مسائل العذر بالجهل والتكفير والتفسيق والتبديل. تعال نقرأ في كتب العلماء. تعال نقرأ في كتب العلماء اللي صنفوا الدين كله. بما يبدأون يبدأون ببابش طهارة طهارة أول طهر نفسك أول والصلاة والصيام والزكاة والعبادات بعدين يدخلك في في مسائل الحكم على الناس والكلام في الناس والولا مسائل الولا والبر في آخر الأبواب الله لما؟ لأنها من كبار المسائل بل يتورع كثير من طلاب العلم ومن العلماء أن يتكلم في مسائل الولى والبرى لا قال خلص تكلم فيها أحمد تكلم فيها الشافعي تكلم فيها مالك رحمه الله تكلم فيها ما يحتاج لتكلم الأمور واضحة بينا لا لا يخوضون لا يتكلمون أن فقط ما قاله الأولون مصيبات لماذا ما أقول ما تأصلنا في الأصول لذلك اختلفنا في الفروع يجون عند مثل مسألة العذر بالجهل مثلا فلان يروح للقبر أو فلان مثلا يترك الصلاة بعض الأيام أو فلان يحكم بغير ما أنزل الله ما جأصلنا في الأصول ما أحكمنا الأصول ثم دخلنا في هذه المسائل فتحصل الاختلافات فيما بيننا ومن ثم النزاع السلف اختلفوا إذا ألجأت الأدلة الشرعية وهذه الأدلة الشرعية تسمح لتعدد الأفهام السلف اختلف لكن هل ذم بعضهم بعضا إذا كان اختلافهم مبنيا على فهم النص بشار أن هذا الفهم الذي ذهبت إليه ها يقرره النص والله نعم اختلفوا والنص أيضا يفهم منه هذا ويفهم منه هذا طيب الذين اختلفوا هل سب بعضهم بعضا والله لا هل هجر بعضهم بعضا والله لا من أعظم المسائل اللي اختلفوا فيها ونذكرها مثالا ونحن والله ما نريد نطول في هذا نعرف يعني فينا الكبير وفينا العام وفينا المبتدئ فينا المتقدم في العلم لكن لا أذكر مثالاً السلف رحمهم الله اختلفوا في حكم تارك الصلاة اختلف قالوا من ترك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كحر دركها فقد كفر قالوا كفر الكفر كفران يقول عبد الله بن عباس عندنا كفر يسمونه كفر عمل وعندنا كفر يسمونه كفر إيش اعتقاد أو كفر أصغر وكفر كفر أكبر هكذا الدين الشرك شركان الكفر كفران النفاق نفاقان نفاق اعتقادي نفاق عملي شرك اعتقادي شرك عملي كفر اعتقادي كفر, اعتقادي كفر عملي كله هكذا لذلك فرقوا واختلفوا قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على كفر ها الاعتقة بعضهم قال لا يحمل على كفر العام اختلف ثم جاء إلى التطبيق طيب مسكتنا واحد تارك للصلاة وودينا للقاضي ومسكوه القاضي ومسكوه الحاكم والدولة تطبق الإسلام وتطبق الشرح لي ما تصلي قال ما صلي ما يصل؟ ها؟ ألا إما الكبار الأقوام أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله حملوا كفره على كفر العم رواية للشافعي ورواية لي أحمد حملوا على كفر الاعتقاد عند الجميع أنه يقتل عند مالك وأبي حنيفة وعند الشافعي واحد إنه هذا الرجل يجب قتله إذا في حكم شرحه لكن اختلفوا في سبب قتله اللي قالوا كفر عمل قالوا يقتل حدا الحدود تعرفون الحدود؟ اللي يسرق تقطع يدا واللي يزني يرجم واللي يترك الصلاة يقتل حدا ومن قال بهذا قال يصلى عليه ويكفن يكفن في مدافن المسلمين و يدعاه رواية أحمد وأحمد والشافعي رحمة الله عليهم قالوا لا يقتل كفراً سبب القتل أنه كفراب وخرج عن دين الله فقالوا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين الخلاف ما هو الغليل هل هذا الفريق قال للآخر متشدد والله لا. هل ذاك قال لذاك أنت متساهل والله لا. هل هذا قال للآخر أنتم تكثرون أنتم تكثريون والله لا. هل أولئك قالوا لهؤلاء أنتم متساهلون مميعون والله لا. ليه خلاف علمي مبني على فهم النص والنص ها. يحتمل يا عبد الله. طيب أمره في الآخر يترك إلى الله عز وجل حن هذه أحكامنا وأمورنا في الدنيا أما في الآخر أمره إلى الله تبارك وتعالى أنا أذكر لكم أيضاً حديثاً في البخاري رحمه الله حديث البخاري ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام عن رجل كان قد أحسن إلى ولدي أحسن إلى تربية الأولاد وأعطى الأولاد وأكرم الأولاد ثم لما حضرته الوفاة اجتمع أولاده عنده فقال أي أبن قمت لكم أثنوا عليه وعلى أبوته ها وعلى تربيته وبذله وعطائه واجتهاده في تربية الأولاد قال وعرض عليهم أنه يريد رجاء طلب منهم تأمر قال أنا إن مت فاحرقوني ثم اسحقوني اطحنوني ثم دعوني حتى يأتي يوم ريح عاصف فذروا نصفي في الريح ويأتي يوم موج وبحر وذروا نصفي في اليم في يوم موجه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العيلة قال لأن الله جل وعلا إن قدر علي قال فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا يعني هذا الرجل ظن أنه بهذه العملية بالإحراق والطحن يعني ينثرون يعني رماده في الريح واليم والهواء وغيره أن الله عز وجل لن يقدر عليه يعني شك في قدرة الله عز وجل على جمعه وعلى إحيائه وعلى بعثه أعظم من هذا الكفر فيه آه. لا لماذا؟ لأنه يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى وفعله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح في المخارج يقول عليه الصلاة والسلام جمعا ربنا عز وجل قال له كن فيكون فكان قال لي ما فعلت قال خشيت على ذلك فغفر له أعظم من الكفر في باب الربوبيا يا أخوان ما مافي ومع ذلك يا شيخ ربنا غفور رحيم عظيم لله أرحم بعباده من هذه بول تعرفون القصة قصة عظيمة جدا ها ضيعت ولدها ثم لمة الولد وبكاء الصحابة والنبي كلهم انشغلوا معها في بحثها عن ولديها ثم لما رأى هذا المنظر نبصع سلم قال أرأيتم رحمتها هذه هل تلقي ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال الله أرحم بعباده من هذه رحم بعباده من هذه ولديها رحمة الله واسعة يا إخوان لكن هذا أعظم من هذا الإعذار ما فيه. رجل شك في قدرة الله، في يوم القيامة أعذره الله وأدخله الجنة. الأصل عندنا في ديننا العذر بالجهل، الجاهل معذور، والقلم مرفوع عمن عن, عن الصبي وعن الناس وعن الجاهل. قلم مرفوع عبد الله ما يحصل هذا دين الله هذه رحمة الله عز وجل نعم لذلك ذكر ربنا جل و وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ربنا عز وجل سما الكافرين بل حتى اليهود والنصارى سماهم إيش ها سماهم كافرون سماهم مشركون بل لعنهم الله تبارك وتعالى لعنة هذا كل لكن على الرغم من ذلك ها أمرهم في الآخرة لمن؟ لله تبارك وتعالى عندهم شرك عندهم كفر استحقون اللعنة ومع ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا المشنكون الكفار لماذا ليش في أهل فترة من هم أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوته نبي يعذرهم الله وإن كانوا أكفر الكافرين وأشرك المشركين يعذرهم الله تبارك وتعالى لعدم وصول الدعوة إليهم يا أخوان رحمة الله واسعة ونحن الله عز وجل ما جعلنا قضاة على الخلق لا أنت تعلم الطهارة تعلم الصلاة تعلم العقيدة تعلم الإخلاص تعلم المتابعة تعلم العلم الشرعي اترك هذا الأمر لمن لله تبارك وتعالى تركها للعلم ومثل ما قلنا والله يا العلماء اختلفوا لكن لم تؤدي بينهم لا إلى شحنة ولا إلى بغضة ولا إلى سب ولا إلى تشهير أبداً بل كانوا كلهم يدا واحداً ما سب بعضهم بعض؟ إحنا اليوم أقل مسألة نختلف فيها يقول لك ما نسلم عليه طيب لا تسلم عليه إيش نسوي إنا لله وإنا إليه راجعاً يقول الطريق اللي أنت تمشي فيه إحنا ما نمشي فيه. لا تمشي فيه المسجد اللي أنت تدرس فيه إن إحنا ما نجي أَنَّ لِلَّهِ, لله وَأَنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الإعذار موجود يا إخوان إحنا نسمّي المشرك مشرك ما في كلام ونسمّي الكافر كافر ما في كلام كل ال اللي يفعل الكفر يقال له كافر الجالس يقال له جالس الش اللي يشرب الماء يقال له إيش شارب والنائم اللي ينام يقال له إيش نائم اللي يعصي يقال له عاصي اللي يفسق قال له فاسق واللي يصلي قال له مصلي واللي يطيع قال له مطيع واللي يعبد قال له عابد واللي يكفر قال له إيش كافر قال له مشرك لكن الحكم النهائي لمن لله تبارك وتعالى أنت عليك أنك فقط تعرف الأسماء تعرف نفرق بين الأسماء وبين الأحكام مصيبتنا مثل ما أقول والله ما نعرف ماذا نقدم ماذا نؤخر عندنا باب عظيم من أواخر أبواب العلم يقال له باب الأسماء وباب الأحكام لا شك الأحكام متعلقة بالأسماء لكن الأحكام نتريف فيها نقول مبتدع نقول مشرك نقول كافر لكن ما, ما نجري عليه أحكام الكافرين لأنه ممكن الإنسان يقول كفرا يعني كلامه كفر لكن لا يكون كافرا معذورا عند الله ممكن يمارس الشرك ولا يكون. مشركا عند الله جل وعلا ممكن يفعل البدعة ويمارس البدعة ولا يكون مبتدعا عند الله تبارك وتعالى هذا كله موجود هذا ما أحمد بن رحمه والشافعي ولا إما كلهم قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كف معروف الكلم معروف باتفاق العلماء كله من قال القرآن مجرد قوم يا أخواني المأمون ما هو بس قال بل حمل الناس بالقوة وبالسيف والقتل والتهديد والسجن على أن يقولوا أن القرآن مخلوق هل كفره أحمد؟ ما كفره أحمد يا عبد. واضحة ليه؟ قائل الكفر ممكن يكون معذورا عند الله فاعل الكفر معذورا عند الله وقد لا يكون لكن أنت عليك تنصح توجه ترشد تبين الحجة تبين المحجة لا شك إذا أصر هو كافر هو مشرك الكافر كافر والمشرك مشرك لكن ما نجري عليه الأحكام يا عبد الله حتى تطمئن أنك أقمت الحجة وبينت المحجة نعم في الأمور، في شركيات، في أعمال، في أقوال تكون واضحة جليّة. ما يحتاج إنك تتبين تعال أنت اشتقص. كل اللي ذكروا منها من يسب الله تبارك وتعالى، يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، يسب الصحابة بالاتفاق. كل الصحابة يقول كفار، ملعونون. ها؟ يسب بهات المؤمنين، يقطع المصالح، يقتل الأنبياء. هذه الأمور قالوا هذا كفر واضح جلي ما في كلام. هذا لا نسلم عليه ولا أبد ولا نرد عليه ولا نزوره ولا نصلي عليه. نعم هذا لنا. ليش؟ هذا عندنا في الدنيا أنت افعل هذه الأمور. لكن أنك تنصب نفسك وتمتحن الناس في لأوائل الطلب تعال. وإيش رأيك مثلان كافر ولا موه كافر؟ إن قال كافر أنت صديقك. أنت مرحبا تعال معي. وإن قال لا والله ما ما أعرف كاره أنت تلحق به. المشكلة أنك يلحقونك. به والعياذ بالله سواء كان كافراً كان مشركاً كان مبتديعاً لا يا أخوان ما هكذا التآلف ولا هكذا أمرنا ديننا شوفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألم يكن يعلم أن أبو طالب على الشرك أجداده إلى آخر لحظة في حياة أبي طالب يتودد إليه لم هجره لما لم يهجره والله إلى آخر لحظة من حياة أبي طالب وهو على فراش الموت يصارع الموت والنبي صلى الله عليه وسلم جاء جلس عندك ذا بكل خضوع وكل خشوع وكل أدب واحترام وإش قال له ما قال له قل له لا قال يا عما هذه الكلمة تخرج من القلب يا أخوان والله تخرج من ليه لأنه حريص على عمه وعلى غيره أن يدخل في الإسلام. أنت بتدخل الناس في الإسلام ولا بتنفر الناس عن الإسلام. إذا رفعت عصا التكفير والتفسيق والتبديع، هاه دخل الناس دينك ولا نفرت الناس عن دينك وعن منهجك يا عبد الله. نبينا محمد كاف أبو طالب وهو يناشده يا عم ما يترجاه. هذه كلمة تتضمن الرجاء والمودة اسألوا عنها العرب متى يقولون يا عم لماذا قال يا عم عندنا يا عم وعندنا يا عم شوف الفرق حتى موسيقاها يقولون تختلفين عبد الله قل كلمة أحاج لك بها عند الله ترجى إلى آخر لحظ أن يقول كلمة ها؟ تنفعه عند الله تبارك وتعالى يا أخوة هكذا الإسلام دين رحمة لا بد أنك تحمل هذه الرحمة وتريدها للخلق والعباد حتى الكفار الكافر ما يقبل تقول له يا كافر يقبل والله ما يقبل السارق يقبل تقول له يا سارق ما يقبل يا عبد الله النصيحة ما هكذا والتودد ما هكذا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الشاهدي أخوان العذر بالجهل هو أصل ديننا بل أصل الديانات جميعا أعذر الله عز وجل الخلق والعباد من لدى النوح عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة إذا لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الحجة والمحجة هذا معناها يشل إعذار بالجهل هو الأصل صحيح ما يعني ما يعني لا نريد أن نتفلت في باب الدين نقول مثل بعض الناس اليوم يقول خلاص يمكن هذا اليهودي ما يعرف يمكن هذا النصراني مع ذلك احنا نسمي اليهودي كافر ونسمي النصراني كافر مشرك ليه التسمية جاءت في القرآن أمره إلى الله ربنا عز وجل يعرف أن هذا النصراني بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة أم لم تقم عليه الحجة أنا ماني مدافع عن اليهود ومن صار ماني مدافع عن الكفار ماني مدافع عن من لا يحكم بما أنزل الله ماني مدافع عن من لا يصلي لكن أيضا ماني بحاربهم إن استطعت تنصح مرحبا وإن ما استطعت ها فترك غيرك ينصح يا عبد الله وتذكر تذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عمه أبي طالب يهودي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام على بابه بالقاذورات كل يوم يُغذي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما انقطع اليهودي يوم يومين ما في أوصاق عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وراه وين اليهودي؟ كان والله اليهودي مرير قال يلا نزوره في بيته لا إله إلا الله احنا نفعل هذا مع أحد يا أخوان من الكفار ومن اليهود يهود مجرم سماه الله عز وجل بالكافر والملعون والمشرك ولا لا في القرآن ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يوصخ باب بيت النبي كل يوم القادرات يحطها عن باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لما مرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته وعيادته هذه الرحمة هذه الرحمة المهدى لما لا نتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام احنا مصيبتنا الآن مو مع الكفار يا اخي خل فيك رحمة مع اخوانك في الله الذين هم معك على نفس ولات المنهج مصيبتهم إذا جاءوا للرافضة يقولون إخواننا الرافضة وإذا جاءوا إلى النصارى إخوانا النصارى اخوانا لا ما تركوا شيئا وإذا جاءوا إلى أهل السنة سحبوا السيوف توافقني ولا تخالفني إن وافقتني مرحبا وإن خالفتني في شيء لماذا يا شيخ الدين يسعى الدين يسعى لا لا هؤلاء يعيبون على أولئك ولا هؤلاء يعيبون على على أولئك الدين يسع عندنا أمور كثيرة جدا الدين فيها يسع نعم ما نتنازل على الأصول لا والله ما نتنازل لكن أيضا لا نجرد سيوفنا على على بعضنا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أصدقائي المهم إحنا ننتظر ننتظر يعني صاحب هذا الورقة أو صاحب هذا التحليط أن يأتي ونجلس حنا والأطراف اللي عندهم البدع حتى لو كنت أنا والله أنا ما عندي مانا بس يجي يقول لي ما هي البدع التي أنا عليها أنا حاضر وأظنكم كلكم مستعدون مستعد يا شيخ مستعد يا شيخنا الحمد لله كلهم مستعدون هذا إمام المسجد وهذا خطيب المسجد ها؟ كلهم مستعدون بس تعالوا علمونا ما هي البدعة واحنا نجلس وإياكم وبينوا لنا وجه البدعة فيها والله نتركها من لحظتها ونقول لكم جزاكم الله خيرا أن بصرتمونا بأخطائنا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الحمد الله خير شكرًا. الأقوال السعيدة بفضل الله. كثر الكلام والضمير مسألة أخرى وقد أصبح قضية المسلمين شرفا وقربا لا وهي مسألة التبديع والتجريح ومسألة الإتزامي. أعزاب المبدعين فيمن يمدعون وإلا تضفق عليهم طاعدة الحق به فهل هذا العمل أظن تضفقنا له يا شيخ يكفي <تصفيق> <تصفيق> مو قال قال الحق به ولا كرامته إنه وافقته ها لك الكرامة وإن لم توافقه قال الحق به ولعل بإذن الله أرجو أن يعني يتيسر لنا وأخصها بمزيد من التفصيل لأنه فعلا مرض إخوان وداء عضال يفرق بين الإخوان ويشوه يعني هذه الدعوة والله دعوتنا أجمل وأيسر وأرحم منها ما في يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول يعني لما نظر ويعني حرر المذاهب والأقوال يقول ما رأيت أن أرحم الخلق بالخلق أم أهل الصمت والجماعة سبحانك ربي هذه الصفة يجب أن تقتصر بها يا عبد الله أرحم الخلق بالخلق لكن مثل ما قلنا مصيبتنا لا اليوم لا ما نلتزم هذه الأصول لا نلتزم هذه الأصول وقلنا لكم يعني يوم أمس عبد الله بن وهبه وحرقوص ويعني هؤلاء جاؤوا الى علي يا جباري. قال يا علي نبغى نقول لك شيء تفضل كانت عندنا قاعده وقلنا وعندنا نص وعلي يعرفه ان من كفر مسلما ناز ها. ها فقد الباء بينهما أحدهما وعلي يعرف انه هو كافر اذا الكلمه راح ترجع على من على الذين وصفوه بالكفر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان كذلك وإلا حارت عليه لكن على الرغم من هذا كله علي الذي يكفر من كفره احنا اليوم يويل اللي يكفر ويارون متى ما قالوا يويل اللي عادينا يويل اويل ها شي قلون يويل اللي عادينا عادي قلت له ليه عادة عادي او عادة ها لا عاويل هذه ألعاف هذه ماتت من جماعة الأم أنك تعفوا عن من ضرمك. ها؟ هذه ماتت هذا هو الأصف يا أخوان لكن احنا نقول أيضاً يعني ان تعادي من معادي يتجوش لك لكن ليس جميع الأبواب إذا هو سرق ما تشرق هذا ها أبني إذا ظلمت ما تظلم هذا لا يعني في الأمور البسيطة ممكن لكن في الأمور العظيمة لا حتى زنا قال إذا زنا بألك بس لا تزني بهلوان لا ما يجوز هذا ما يجوز ما هي باب المقابل لكن مصبتنا اليوم أول ما نتسلح إش التقارب ضرب لي ها لا من هذا الكلام إيش إخوان فبعثر وأصلح زائره على الله وين ها المقول. الشاهد علي ما كفر وهذا ما يقوله شيخ الإسلام والله يا أخوان جميع الفرق بلا ستة من راقب من جهمية من خوارج من معد كله يكفرون من خالفهم يعني يكفرون أتسكت. يعني أنت بس إذا قلت الله في السماء قالوا كفرت بالأهل العبور أنت كفرت بالله العظيم. طيب النبي قال: قال إحنا على النبي. أنت كفرت بالله العظيم. إذا قلت الله في السماء أنت كفرت بالله العظيم. إحنا من كفرنا؟ هذا ما يقوله شيخ الإسلام. هم يكفروننا. أنا, أنا كريح. من كفر؟ ليه؟ أرحم الخالق بالخالق وأهل السنة والجماعة. كلهم عندهم قاعدة شمائل كثيرة مخالف. إلا نحن. ما عندنا. نحن عندنا نكفر من كفره الله ورسوله بس فعل كفراً واضحاً جلياً قيمت عليه الحجة بلغته الدعوة نحن يكفر ويكفر اسماً باب الأسمى إذا ما عرف بالتقصير توقف على الحكم لا بد أن يطلق بالباب الأسمى وباب الأحكام ما عندنا هذا التقصير لذلك أول تبدأ التدرج في العلم أمر عظيم جدا، لذلك كل الفرق تكفر إلا هذه الفرق، فإذا أنت فرق تكفر من أو أقرب الأبواب، فجبر لك فرق تلبس إليها غير ها غير مثليه الص ما كفروا من كفر أبدا أيها الرهبان، الله ما كفر ما كفروا من كفرهم وهذا علمي طالب قاتل الخوارج وقتل من الخوارج لا بدون تكليف بدون بدون تكليف هذا هو الأصل نسأل الله أن يوفقنا ويجيبنا أنت أسألك يا شيخ تحتاج هذه التفصيل؟ ما نشتمل؟ إن أسألنا في الوضع والصلاة الله يرحمه يرحمه بأذن جميعكم أموات جميعكم شو نجات أسئلة؟ ماي عن الحين؟ أصلاً، ما يتفضل، كيف يتفضل، إيش نحن نحن نحن نحن يقول قلتم أن أهل الفترة يورقرورة فما سخطوا حديث امتحان أهل يوم يورقية عليك؟ في امتحان أهل الفترة يورقية تفتون مجهوري هذا أنت الله عزيزي في الدبيئة نحن نتكلم عن الدنيا. وش ودك للأخير؟ ربنا عز وجل شأله ما لا يخلو آ بهدي لا يسألوا عما عوذ بالله حتى نتدخل في فعل الله عز وجل وإيش يشوه اليوم مرتين ما لا يمتحنهم ولا ما يمتحنهم وكيف سيمتحنهم وش من داعي لا لا عندك قلم أحمر ولا أنت مسؤول عن هذا الامتحان هذا أمره وشأله لمن لله إنما وتعالى نعم قال جبريل شيخ أنا اخلط على ما يقول وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا إن كان ربنا بيبعث لهم رسول يوم القيامة يبعثهم إلى الأيل من الطرق إلى المهم أن ما هي تعليم قبل بلوة الحجج وبعد إيش الرسالة والنبوة ما في تعليم هذا عهد وعد من الله عز وجل والله ما يتخلف لكن الكالك يقول يمتحنهم؟ طيب كيف يمتعنهم يبعث لهم الرسول يطيعون ولا ما يطيعون يمتعنهم بالرسول أو بأمناءه شاء الله كما دمنا حتى ندخل في أمر الله عز وجل نعم. وفعل الله يقول اختلط علينا كلامهم في مسألة العري بالجاهلين فهل هل يعبر ومرقع بالشكل الأكبر لظاهر الجليل؟ بيعرف الدنيا يسمى مسلمًا موحدًا أم لا والله ما نسميه مسلم ولا موحد حرام أن نسميه كيف يكون مسلم وهو يمارس الشر والجح الواضح اللي تقول وقامت عليه الأدل اللي يقول تعب والله نقامت عليه الأدل وهو ما نعطيه شيء كيف نعطيه شيء الإسلام الحين ما نقول اللي يسرق يقال له إيش سال ولا ابدا يعني الفعل والفاعل حتى في لغة العرب لا يقولون جمله فعليه وجمله شنو جمله فعليه جمله فعليه شنو فعل وفاعل لا ينفك الفعل عن الفاعل ولا ينفك الفاعل عن, عن الفعل ابدا لا بد من ذاك لا بد وما يمكن يكون في فعل إلا ها في فاعل إذا لم يوجد الفاعل لن يوجد فعل فإذا لم يكن ثم مشنكل والله لن ترى شركا في الدنيا إذا ما في كافر ها والله ما في كفر في الدنيا فيه هل تستطيعون تقولون فيه كفر واقع في الدنيا بدون كافر ما يمكن ما يمكن ما في معصية بدون عاصي ما في طاعة بدون مطيع وطائح ما في وهذه شيء بدون مشرك وما في واسيه بدون وما في كفر وما في نفاق بدون بدون منافق يا عبد الله الفعل لا ينفط عن الفاعل والفاعل لا ينفط عن الفعل فيوصف بهذا الفعل الذي اشتهر به حاتم الطيئ بما يوصف الكرم ليه مارس الكرم يا شيخ فيوصف بالكرم <تصفيق> الفعل وصف ها حال لمن الباقي يحططوا عنه باقي الاسماء اما حكمه اذا فعلا ما قامت عليه الحجة ولا ظهرت للمحجة قد يعظم عند الله السوداء هذا من يعرفه ربنا قلنا لكم حديثة مخالة يقول فلئن قدر الله عليا لا يعذبني عذابا شديدا شك في قدرة الله على إحياء الموت وإعادة الأزاد وبعثها مرة أخرى أعظم من هذا الكبر ما في أخوان ومع ذلك أعذره الله عز وجل رحمه ربك واسع نعم جزاك الله قرن القساو قوم السائل من العراق من العراق، ما شاء الله موجود هنا. يحكم بلادنا راضي سفك دماءنا واستفاق عراضنا وذبل رأي أهلنا. فهل نسمع ونطيح أو نقاود ونجاهد؟ وهل يحق لنا جهاد بعيد أتينا به راضيين؟ جهاد بعيد ما ينهيه أخوان. جهاد بعيد ما ظنه لا كل عبد كائن من كان وما كان شهوره وأمره وقوته وحيته أبدا. جهاد الدفع بينه حتى لو جاءك ودجك بالسلاح أنت تهجم عليه. دافع حتى تكون عبد الله المقتول ويكون هو عبد الله القادر. جهاد الدفع. أبداً فإن قتلك أباً أنت شهيدي المدى دون نفسك، دون عرضك، دون مالك، دون بيتك دون الآن هذا كل شيء معنا، هذا ما يمكن وهذا ما هو شهر شأن الآن يقول لأن حاكمنا كافر رافضي لا شيء معروف رافضي وليس بعد رفض التشرون كما يقولون أكثر منهم ما فيه وكما يقول إذاك أعراضنا وفاعلة وفاعلة هل تقاتله أو هل نجاه يعني رجله ومشهر وهل نسمعه ومشهر سؤال جدي أنا أذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثلان. كم سعبه كم سأله أكوان كانت تبتها كيف الأعراض وتأخذ إيش الأموال؟ ويظلمون ويضربون ويعذبون. منع عن النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وحوص. قل لا. هل خرج؟ أجيبه. بل ها ترك مكة وذهب إلى المدينة. أقام الدولة. ولما آلت إليه الدولة والقوة أمره الله تبارك وتعالى بجهاد الكافرين ومقاتلة الكافرين لا بد نعلم في أخوان ما أوجب الله عز وجل علينا واجبا في الدين في أي باب من أقواب الدين إلا والواجب مشروط مشروط الصلاة صلقائي فإن لم تستطع هل ترون أن مثل الجهاد والقتل والقتال وإراقة الدماء يكون أمرا لا شرطه أجيب والله يا أخوان أبسط الأمور مثل ما يقولون مشايخنا دخول بيت الخلاء له شروط كل ما له شروط دخول بيت بيت الخلا تدخل برجلك اليسرى تقدم اليسرى تقرأ الذكر والدعاء، وتخرج برجلك اليوم <تصفيق> آداء شروط هذا دين والله ما ترك شارجا ولا نوايا لكن كل أمور الدين منوقة بشروطها وآدامها أبسط الأمور فهل ترون أن أعلى الأمور ظروة سلام الدين ليس مشروطاً؟ هذا شو غلط بالدين؟ الله عز وجل عذب المسلمين في مكة، ومو بس عذبوا، لا، وبيت الله تبارك وتعالى يعذب بماذا؟ الأصنام، أعظم الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم إيش يشوفون الأصنام، ويصلون يصلون إلى الكعبة واقعدوا كلها محاذاة. بالأصنام فوق الكعبة داخل الكعبة حول الكعبة أصنام يطوفون والأصنام كلها موجودة لماذا كسرواها لماذا خرجوا ما في مكافأة الشروط غير مستوفاة فلما قامت الدولة وجاءت له الموة فرض الله عز وجل عليه الجهاد والقتال وتكسير الأصنام إخوان أعظم منكر من الأصناب والله مالي النبي يشوفها كل يوم ويستطيع كل ليل يجي يكسر لكن ما فعل ليه أمور بروض وشروطها وأعدادها يا عبد الله ربنا عز وجل أوجب على الأمة أول ما أوجب أن الواحد بعشرة إذا كنا واحدهم عشرة القتال يجب علينا أن نقتلهم لكن خطف الله عز وجل عنا في باب الشروط والآداب، ها نكون على النصف. دون هذا القتال، ها ما هو واجب. واضح في العدد والعدة، فأنا أسأل هذا الأخ العراقي أو غيره، هل بلغنا من حيث العدد والعدة والسلاح النصف؟ مما يملكه الحاكم في العراق أو غيره بلغنا النصف إن بلغنا ها فالقتال واجب إن كان كافرا كفرا ظاهرا عندكم من الله فيه بره إن ما بلغنا النصف ها فالقتال غير واجب شنسوي اسمع وآخر السمع والطاعة إخوان على ضربين على ضربين نسمع ونطيع لكن العلة ما هي نسمع ونطيع النية ما هي نسمع ونطيع الغاية ما هي إذن السمع والطاعة ديانة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى نسمع ونضيع ونتقرب إلى الله بهذا السبب للطاعة لهذا الحاكم إذا كان آه إذا كان الحاكم مسلما واضح نسمع ونضيع لهذا وقاية كن إذا كان الحاكم كاثرين لكن ما عندنا قوة ما عندنا حيلة ما عندنا سلاح مثل ما يقول شيخ شيخ أبوك يقول من منكم يملك رشاشة في بيته؟ تمتقول عندكم رشاشة؟ ولا رشاشة؟ كل قال من منكم يملك دبابة في بيته؟ عندنا كيف نواجه؟ كيف نواجه؟ ما نريد أن نكون مثل هؤلاء الذين هيج الناس وزعم وهيج الناس للخروج في سوريا وغيره. يقول اخرجوا لهم من الصدور العارية الله يبحث و RTX اللwide قير壮 الوف و أخرج ب абсолютно بل بالله يقول في الفضائيات و يقول اخرجوا اخرجوا يا أبطال الشار big bad تلقوا الرصاص الصدور العارية و ه何 قل لو دي الدنيا جالس يا جالس يا جالس. في أمن و طيب تعال التخليط مع الله نفسد للأول عبر صدرك وبعدين احنا وراك نعمل صدورنا لا أنتم تخرجوا حتى تقتلوا بعد الآن أنتم نحف تبقى لا يا أخوة الأمور والله والواجبات بشروطها السمع والطاعة على بابين ديانة تقرباً إلى الله تبارك وتعالى وإن ظلمني لكن لأنه مشتك وأخذ مالي أتقرر إلى الله للسمح والطاعة وأما أن كان كافراً وما عندي الضوة وما عندي الشرط ما عندي فوقايتين وقاية لنفسي وأهلي وأبداً والوقايتين لدماء المسلمين يا أخوان الدماء ليست أمراً هيئاً عند الله دم رئي مسلم أعظم عند الله جل وعلا منه كعلم الكعبة يا أخواني الأول المهم سهلا نسأل الله عنه في أخواني فنقول يا أخاك في العراق وفي غجب العراق هذا هو هذا الذي عرفناه في المذهب ديانة وطارية عندك القوة والقوة على النص عددا وعدة اخرج والتوفير من الله جوارك وتعالى والله لن ترسل أبداً لن نهزم. لكن هذه الشروط غير هذا لا يا عبدالله تبين سكا وضبق و... يعني احضرنا المسلمين وحق الانتباء لتشتريين فإن شاءوا حقه لله تبارك الله تعالى صلى الله عليه وسلم أهوه كيف أنا ما عندي شيء ما زلنا في الأسئلة الثلاثة ها؟ ما زلنا في الأسئلة الثلاثة أي أخياء كمان تحدي طيب الشهرات أخذنا ها؟ ما عندي كسيلة خفيفة في الطهارة والأخوة والأخوة ها مرحبا يقول حيثنا وأحبكم الله سألني جاوبتها قالت قاضت علي انتي تقلد صيام حرام ان لم تقضى قاضي قال قلت علمتي تقلد صيام حرام ان لم تقولي كذا قلن تقلد هل تعيد الصيام ام ماذا صيامني ايش قالت حرام يعني شنو الصيام الحرام هي هي صائمة لكن الصيام يصبح غير مقبول إن كانت أنت لم تفعل. أقول أشكرك يا ربّي وتحريم الصيام ليس في في عند شاند. أنت أحسن الصيام والصيام مهم. أنا ما أعرف الصيام يحمون. في صيام يحمون؟ <تصفيق> لما كانت صائمة يوم العيد؟ مم <تصفيق> أما إذا كان صيام كبير يوم العيد؟ فما تستيقظ الصيام طاعة منقربة من الله جرارك وتعاليمه يقول سبحانه استغفري واسئل وحذري ما أوجب الله أو يعني سنة وشارة سبحانه وتعالى وبعدين بنصح هذه من حقيقة نقول لها اذك الله جرارك وتعالى والله لو أمرت الأم بأي شيء كان على كل على الشرب أي كانت هذه الكلمة؟ فقوليها لا أقوليها ورأسها وين؟ عند قدميها. نعم تقبل الله الأمهات وتقبل الله الآباء. بروا آباءكم بروكم أبنائهم وبر الوالدين والسمع والطاعة للوالدين ليس أعظم منه بل قدامه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله. نعم الصبر والطاعه والبذل والخضور واللين والقو ها هو والحال ها وحسن العشره والادب مع الآباء والأمهات لا حد له لذلك اوصيت ان هذه انتم لجميع الاباء والبنات اتقوا الله واشتغلوا حياة الآباء قبل أن انتم نعم نسال الله ان يوفقنا واياكم اقول السائل من هي لا تبدي؟ ما؟ من هي لا تبدي؟ يقصد بـ. أي مستقيمة على دينها؟ تحافظ على الصلاة، حافظ على شرع الله، على أمر الله في نفسها، في لباسها، في عبادتها، في صيامها، في طاعتها. نعم. هذه هي الدين. المتدين. المستقيمة على الدين. نعم. يقول السائل ربطة الله ما هي ضوابط الحديث مع بارتي عند المؤية الشعرية وأن يجد انتكام المخطوضة في من أجهاء <تكلمة> <تكلمة> ويجد حتى المنحان المصيبة من أعرض البدع اللي ظهرت في الناس أبداً امتحنك حتى يشوفوا كنت, كنت من تلحق <تصفيق> به <تصفيق> والمستقبل الامتحان لو كان الامتحان في السمع والطاعه لله ولرسوله ولكتابه وللصحابه والله مرحبا مرحب يعني روح الامتحان ولا اشك اذا جاءت الارض من الله قالت والله نشوف نعم لا, لا دلت الوجه كلها شوف وشد إذا جاءت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وشد إذا جاءت الأمر من إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفهم الصحابة والتطبيع في الصحابة هذا هو الابتحاب هذا هو الابتحاب أما تنتحني في فلان وفلان يمكن أنا ما رأيته في حياتي كنت فاما ولا أعرفه لو مر من أماني هذا ما هو بابتحاب هذه من البدع للمحدثة المنكرة ومثل ما قلت تعالى إن شاء الله نزيدها بيان ونجيب لكم كلام نحيس جداً من كلام شيخ الإسلام في البدعة للمتحاق ماذا رأينا؟ ماذا؟ في البدعة من ظهرنا قديمة لكن كان قليلة لأنه ما جاء لكمها إلا نادرة جداً لكن اليوم نسأل الله على الآفل الصغير والكبير كله عنده هج الامتحان في الأشخاص والأعيان والأبرص الله العظيم لا, لا. تروح عندنا لنتخبطها والرؤية الشرعية تشوف دينها تشوف أدابها تشوف جمالها ما يعجبك منها من حيث الدين من حيث الخلق هذا هو وانتي ما تقول الأصول العام اترك فلان وفلان فلان وفلان ما هم حد الامتحان الامتحان ها في الكتاب والسنة والصحابة الثلاثة باقى نعم إذا قلنا نقول السبب ما هو مسياني يوم السبت دعوة حطيت ما عرفنا السبب جالس لكن الأكبر والأفضل الرجاء ها تصوم مع السبت يوما آه. لمن لم يكن في عرفة طبعا لمن لم يرودي عرفة يعني لا يفضل من خصوم الجمعة والسبت أو خصوم السبت والأول هذا هو, هو الأول لكن إذا استطعت أم الله وما تبقى ظلّة على السبت فلك تصوم يوم السبت لأنك لا تريد السبت وإنما تريد ها يوم عارضة والأمور بمباصدها والأمور بالبيان إنها الأعمال بالبيان إذا كانت النهية لأنزل يوم عارفة فلا بأسا لا شك لكن الأفضل والأكمل أن تضم مع السبت الجمعة أو الأحر وأما أن كانت النهية السبت وتلذب لأنه جاء في يوم السبت يحفظ نعم يقول السائل في مسألة المسجع المثايني كيف يكون الخوف وأنواع أسالة انقلابية هذا لا الخفو ما يكون شروط الطفل أن يكون ساتراً لمحل المرض هذا أول يعني يستر محل الطرق ستر كل ما هو شفاف هذا الشفاف الذي يشف عنه يعني لون البشرة هذا ما هو ساتر فوضع العلماء له هذا الشرط الأفضل وشرط الثاني أن يكون مما يمكن أن تتابع المشي عليه وشرط الثالث أن يعني أن تلبسه على طه بعد أسر المدمين فأي حصلت لك أن تمسح عليه يوم وليلة إن كنت مبيمة وثلاثة وثلاثة وثلاثة أيام يليلين أنك أنت مساكنة نعم يقول السابق من هم كباب ربما في هذا العصرش خاصة من قد اشتغل الكثير بدونه اشتغل الكثير اي شيء؟ بدونه هاي يوانا قلت جهود كم نعم بدونه اشتغل طلب العلم بصغار. أي ما الكبار لا شك أحدها يعني من ما لم ينور في كل عصر وحيل أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنهم لا شك لا شك يعني وما مثل بعض الجماعات السياسية الإسلامية انتظروا حتى لما ماذا. يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز وشيخنا كامير للباني لا يمتع الآن الدولة دولتنا صولتنا ما عاد في كرجعية علمية سفرية سلفية في الدنيا إذن هي نهي أنفسنا لهذه المرجعية ومن هم من نصب نفسه أو نصب غيره يعني مرجعا لأهل السنة في الدنيا ومن هم من نصب نفسه إماما وعالما سموها إيش هيئة علماء يعني المسلمين أجمعين وهيئة علماء أفريقيا وهيئة علماء أمريكا وكذا وهيئة علماء أوروبا ونصب نفسه هو لهذه الأمة هذا نشأ من العبد في دين الله تبارك وتعالى ها وهيئة علماء دول مجلس التعاون ما خمر أقليم إلا وجعلوا لها هيئة وهو رئيسها في كل مكان ما شاء الله باقي هيئة يعني تكرمون المهائب وانتراه وانتركونوا رئيساً ما يأثر ربنا عز وجل لا يضيع هذه الأمة أبدا الحمد لله الأول هو متوافر وطلبت العلمين المتوافر في كل زمان ومكان والذين نعرفه وانا يعني الواحد يخشى حقيقة من ذلك الأسماء لكن مثل ما قلنا هو عدرونا ما يذكرونه جاء من العلماء قال الرسول السيدة مثلما قلنا لا دعني الحصر فأنا عندما أذكرهم ماذا طلبتم مني إني أنكر أنا سأذكر من أعرفهم ولا يرث من ذلك أنه ليس الدنيا آمين لا إخوان هناك علماء في أقاصي الدنيا والله ما نعلم لكن الذين نعرفهم يعني الحمد لله شيخ الشيخ عبد المحسن الاحمد الشيخ الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الحيدان هي احتبار العلماء في جده وأكثرهم وشيخ الشيخ وديع هذه الشيخ الشيخ عبيده الشيخ عبيد جابر العلماء الشيخ الشيخ علي الناصر فقيه هؤلاء كلهم يعني متوافرون موجودون ولله الحمد والمنه وعن أقوالهم وعن خطاواهم يعني نصدر ونرجع إليهم في وغيرها والمرضيات والاختلافات وغيرها. نسأل الله أن يوفق يرحم من المات منهم وأن ينفعنا وإياه رب يتبرئ منهم وإياه كأن تقول أن الدنيا يعني انتهت من لنا الدنيا ما تنتهي من هؤلاء كما ذكر رسولنا عليه الصلاة والسلام لا خزي الله إنك اه ولهي والحضول وده ها حتى يكفي واعوذ بالله وامر الله, الله تبارك وتعالى ومثل ما نقول لا ينزل في كثير من بلاد المسلمين علماء واجلاء وفضلاء لكن دائما احنا نقول الاصل عندنا يا اخوان في الدين لعلها كلمه تكون مناسبه وان من عليه هل الاصل عندنا الاسماء ولا الاوصاف لا، الأصل عندنا الأمصاص شو حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر وقال وستفترك أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كل دوان في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله؟ وش قال؟ قال الجماعة قال الجماعة سألوه عن الجماعة وجاه تفسيرات الجماعة ماذا قال؟ قال من كان ما قيد رسولنا صلى الله عليه وسلم التماع بالأسماء، وإنما قيده بالأوصاف. وهكذا دين الله تبارك وتعالى. والله لن تجد وعداً وعيداً في نصوص الكتاب والسنة إلا والوعد والوعيد مربوط بالأوصاف، لا بالأعلام والأسماء. طبعاً ليه؟ إن الإسماء اليوم موجودة بكرة غير موجود، النبي صلى سلم ما قال لأبو لأ بكر ولا عمر ولا معهم عنهم أهلهم والصحابة يدخلون في الجماعة أصالتاً ومثل ما قلنا في الرجولة في الجماعة طيب وإحنا؟ إحنا لن تكون بالتبعين أيها قيام الساعة من أراد الدخول في الجماعة في الفقة النازية فلن يدخلها أصالة وإنما يقولها وين بالتباعين اتباعك ليه للصحافة وما عليك أنني ما سمى أسباع الصحافة يا أخوان ليه لأن الدين هذا كله ما بماذا بالأوصاف والعصف إن الإنساء الجنس جنس الإنسان كله خسراء إلا من أوصاف آمن عملوا الصالحة نواصلوا او ما هي يعني دين الله تبارك وتعالى ما نورد في وعده وعيده كله بالاوصاف لذلك دائما احنا نقول شوف الاوصاف لا تشوف الاشياء كنا نقول الشيخ عبد العزيز بن باز ما الشيخ عبد العزيز بن باز ها عبد الله بن باز رحمه الله عليه كان لا تنسى بوختنا دائما تقول خذوكم على السنة والجماعة على السنه والجماعه من من قال والله كلامات يا ابو قال عمه قال ما تعمه قال عثمان قال ما قال علي قال أبو حنسة السكر من أبو حنسة السكر علي بن علي شيخه لكن راح بعد كله ما لذلك المسألة دائما تناقض لماذا بالأوصاف وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه ما في القرآن ماذا قال قال الجماعة تفسير الجماعة له قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم هو أصحاب المثلية الدينية أوصاق أنك تكون في دينك على الصفة التي كانوا عليها كان عليها محمد صلى الله وكان عليها أصحاب يبكر إن التجمد الأوصاق في باب الاعتقاد وباب العبادات وباب المعاملات والأخلاق والله تدخل في الجماعة ومثل ما قال شيء النقير تدخل في الرجوع حظك من الرجولة وإلا لا حظ لك لا في الرجولة ولا في ولا في الجمال ولا في الطائفة الناجية ولا في الثقة في الأوصال المسألة أوصال ما هي أن نكون مثلهم في العقاء مثلهم في العبادات مثلهم في الأخلاق والمحاملات أوصال فيذلك دائما انظر الأوصال وبإذن الله مثل ما قلنا, ما قلنا الشيخ ها في أصلا من أصوله إيش راح يعتمد علي جعل المفرمات العلماء تميز العلماء العلماء يميزون ما بالاسماء يا لكن أنا ذكرت الأسماء قلت لكم اللي إيش اللي يعرفون لكن وضّص ثم علماء ألا لا وعدم معرفتي لا تضر أبدًا ولا تضر لا تضرني ولا تضرني والله إن علنتهم وعرفتهم وحبهم لكن إن ما عرفتهم أنا معذور عند الله جل وعلا مالك مكلف أن يعرف كل العلماء بإسمائه لكن أنا عندي أوصاف عندي مطابقات تسمونها الأوصاف إذا التزم الكتاب والسنة والصحابات والتزم ما كان عليه هؤلاء السنة والكتاب والسنة والصحابة في باب العقائد التوقف في باب العبادات المن، في باب المعاملات للإبراحة إن كان على هذه الأصول توقيف في الاعتقاد، منع في باب العبادات إباحة في باب المعاملات والأخلاق والسلوط مرحب هذا من كبار لعلماء وإن خالف على مقدار مخالفته في هذا على مقدار ما تنزل درجته في العلماء نسأل الله أن يوفرناه وإياكم وإن شاء الله بيقول لنا نشرحها شرح يعني نضبط معانيها ما معنى التوقيف ما معنى المنع ما معنى الإباحة بإذن الله إن شاء الله نعم الله هيدا هذا سؤال طويل مزيد ساطرحه بتفصيل يقول السائل ما هي صلاة في اثناء اقامه الدروس حين يكون المعلم الاستاذ في الفصل يقول لما هل يقرا الاستاذ الصلاة الجماعة ولا يقرا الفصل وتلاميذه لوحده أو يصلي بالفصل أو لو أخر الصلاة حتى لله الدرس علماً, علماً, علما أن النظام لا يسمح للمعلم بالخروج أن النظام لا يسمح للمعلم بالخروج في وقت الدرس إذن ليش خيرنا يعني قال قال هل يصلي في الفصل أم يخرج يصلي في المسجد وبعدين يرجع لماذا يخير وهو أصلا ما عنده أيش التخير هو وش الخيارات اللي عندنا؟ هم من المقصود شتمنو لا لا يسمحون بالخروج إلى الصلاة الجماعة. كم يعني هل سيخرج وقت الصلاة بتمام الدرس أم لا؟ هذا السؤال. إن كان وقت الصلاة ما يخرج ما في ما لعمل تأخير الصلاة شيئا يسيره ثم يصلي هو والطلاب جماعته. وأيضا نقول له من باب المناصحة كل المسؤولين أن الأصل في أوقات الصلاة إيقاف الدرس إيقاف البيت إيقاف التجارة إيقاف كل شيء لأجل, لأجل الصلاة فإن حصل الحزر لله إما حصل فالتسديد والمقارب وما في لحل في أخير الصلاة إن كنا يعني مفلطين إلى ذلك ويعني سنصل لجماعة ثانية لا شك الجماعة أولى وأحب الأعمال إلى الله عنده جل الصلاة على وقتها لا شك هذا هو الوصف ولكن يعني ما لا يدرك له لا يدرك نعم يعني بما يسمح لك وبما هو مقدور في ما أنت مفتقا إليه لا شك يسع كذلك يسع كذلك ولكن في من الأمران هذا هو الوصف نعم فصلوا الله أن أقبل مناه آه؟ كما تحبون أنتم؟ أنتم. تعبدون؟ لا يا لا. يلا أشن السؤال سؤالين ثلاثة كذا. طيب طيب. يقول السائل هل من كفر حاكي وبغير ما ظل الله بدون خصي واقف على هذا القوالب؟ إشارة. سؤال التكليف. الله يكون الذي نجم لنا. بل والذي والله عشنا عليه أنا عشت في المدينة التوفيق من الله تبارك وتعالى في كنفة للعلم قرابة خمسة عشر عاماً وجابسنا كثير الحمد لله عند المشائح وثل عظيمة جداً من المشاير. والله ما أذكر أبداً إلا إذا جاء إراءة الأبواب يعني مثل باب التوحيد باخد أطاع العلماء والأمراء والعلماء فقد اتخلهم ربابا من دون الله إذا جاء لأبواب أما في غير الأبواب والله لم يكن ديدا العلماء ولا ديدا قباب العلم بل بالعكس كانوا يعني ينهوننا عن هذه الأمور وهذه المسائل فأصلنا معهم في المسائل في صغار العلم ثم انضبطت هذه الكبار والمسائل الكبار فلا تنضبط نحن اليوم سبحان الله نحن ما بلغنا ولا عشر معشار المبلغ الذي كانوا عليه وأكثر ما تهجم علينا المسائل وين؟ في التكثير والتفسيق والتبليع والهجري والحاق بعضهم ببعض لماذا يا أخوان؟ لنحن لأ لازم نتعلم أمور ديننا تعال نسأل في العقيدة ولا جانا ولا اسأل في العقيدة ليه؟ نربط عقائدهن لأن إحنا قلنا هدفنا الأول أن نحقق مثليا الصحيح نبي نعرف عقيدتهم حتى نصير مثلهم نبي نعرف عبادتهم حتى نصير مثلهم في العبادة نبي نعرف أخلاقهم مدى حبهم لله ولرسول الله حتى نحاول أن نحاكيهم محاكات المثليات معناها المحاكاة تحاكي أن ترجو أن تصير هو مثلهم لن نصير لا والله لن ولا لا ها يقول الشاعر يقول حلف زمانه ها لا يحني الناس بمثله حنته يمينك بدون انتظار حنته يمينك يا زمان فكك لأنه لن هذا الجيل لن يتكرر ليه مثل النبوة النبوة يا إخوان إصطفاء ما إحنا مثل بعض الجماعات اللي قالوا قالوا ممكن أن تكتسب النبوة لا عظم الله النبوة ما تنسى النبوة اصطفاء, اصطفاء واختيار من الله وصحبته إصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى لذلك مكانك تحمدي أو تستريح ماكو مثل الصحابة لكن نحاك نقالك ندر من المثلية قدر الاستطاعة وأعلم يقينا أنك لن آه. تبلغ ذاك المبلغ لكن محاكاة وتعبر عند الله عز وجل في الباقي لا شك لا المفوس هكرا قليل من السلف كان يقال فيه والله لو رأىك محمد لا أحبك قلت يا عبد الله المبارك لكن تحسن سيرك عبد الله عنه يا شيخ عجابي قرائد لذلك اشتهر بين أقرانه وإخوانه وشيوخه كانوا يقسمون يمينا والله لو رأىك محمد لا أحبك الله أكبر شيخ ويساق ليه ما كان أعظم منه في محاكاة أحوال الصحابة في الاعتقاد والعبادات ودخلك عبد الله لذلك جزروا أن محمد لو رأى عبد الله بن وارك لا أحب وأضحى لكن مثل ما قلنا نحاول ونحاول أن نكون مثل الصحابة، لذلك المفروض إنه ترتكش أمورنا وتعلمنا وعلمنا أولًا باب الاقتضاء، حتى يرضى، ثم باب العبادات، ثم باب أخلاق الأعمال، ولا تظن أن الأمر سهل، لا والله يا فاوا، الأمر غاية في الصعوبة، مو ليه؟ ليه؟ لأن ثمرتها هناك فوق في الثريا، وشتمرتها. رجولة جماعة إصابة نصرة من الله تبارك وتعالى نجاة هذا كله في الدنيا وفي الآخر النجاة من الله تبارك وتعالى وهذا موجه هذا بما يتحقق بهذه الثلاث بالتوقيت في الاعتقاد في المنى في العبادات لذلك ركز على هذا وباب الأخلاق والمعاملة واللي بحكي فيها نسأل الله أن يوفقنا وياكم لذلك الأرض إنه تركز مسلمنا على هذه الأمور يا أخوان فعلا نريد أن نعرف عقائدهم حتى نصير مسلمين على قدر الصبر نريد أن نعرف عبادتهم حتى نحكيه نعرف أخلاقهم حتى نحكيه نقدر آه الله يحيي محاضر نعمة والتوثيق والله أنت بس شبر وشو بتسيء من الله تبارك وتعالى لكن أصدق واترك الناس إيش؟ اترك الناس لا ألا أول من كفر ونقسم الناس إلى كفار وإلى خشاف وإلى متجدعة ثم نوالي ثم ربان راح راح دمروا كما تنتهي عرض الله العمر كافي العمر قصير ما هذا ما ما يكمل لا يتعبك يعني ومثل ما قلت والله يا أخوان ما سمعناها عندنا شيء بل والله ما كانوا يسمحون بها أبداً ما كانوا يسمحون بها شيخ الشيخ حمد الوصال دخل على يهونا وحنا في مجلس بمكتبه قال الشيخ إلى بدأ الناس تقرأ فتح الباري قال ليه؟ قال لا فتح الباري من حجر عنده بدعة الشيخ راح قال قال كركر الكركر فقرر <تصفيق> عنده وقال قال نسح عليك كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان والله حنا مساكين الشيخ نور قال احنا مساكين ما نقدر, ما نقدر ما نقدر نقرأ البخاري بدون فتح الباري بدون كلام من حجه لكن انت ما شاء الله انت انت ما شاء الله انت <تصفيق> روح حل الفتح الباري جديد وبعدين جيب حتى نشوفه ونقارن وبعدين احنا نحرب فتح الباري حد حق ابن حجر العسلان لكن حتى تجيبنا لأنت فتح الباب تجيب نحن نمرأ لابن حجر رحمة الله عليه ونقرأ للنووي رحمة الله عليه ثم زجر ابو الشيخ وقال رج ولا مكان لك في بيتي ومكتبتي خد أمر من خلوج من البيت يا أخواني هكذا هذا ما كانوا يعني افتحون الباب هتعال خلينا ندور البدع اللي عند ابن حجر تعال خلينا ندور البدع اللي عنده تقي الله تلك أمة قد خرجت رحم الله عليهم جميعا رحم الله ابن حجر رحم الله النووي طب هذا اللي يقولون الان احنا قلنا رحم الله النووي ابن حجر ها, ها. بيحضر لك كيف ترى حقل ابن حجر لا والله نترحم علي رغم انهم سمونا اللي تسمونا وصفونا بما سوف تصفونا ما رأينا من علمائنا والله تعظيما والله الشيخ عبد العزيز بن بازي أخوان كل ما انتهى من رياض الصالحين كر عليه مرة الله قال هذا الكتاب مبارك قال والله أشعر وأن هذا الرجل الذي ألف الكتاب هو الإمام النووي عنده بإخلاص لأن, لأن الله عز وجل بارك في فيما كتبه قال لا تكاد مكتبة الدنيا تخلو من رياض الصالحين ما تكاد مكتبة ولا مسجد يخلو منه الأذكار للنووي فما بالك بالمجموع وغير المجموع للنووي رحمة الله عليه نهت عندهم أخطاء الأخوات لكن من الذي لا يخطئ من؟ نذهب لنا تتبع الأخطاء ثم نجي يفاصل الناس لنبتبعوا لا يخضروا لا تأخذ الله أي شيء تعلم أمور دينك وبعدين راح تعرف فضل ابن حجر والنووي رحمه لكن لان ما عندك علم ولا تكتفي سبيل العلم ولا تكتفي سبيل تحسين العلم ما تعرف قادر ابن حجر وقادر ها الشوكاني رحمه الله عليك ها وش ما نزلتوا بالشوكاني ها امام الدنيا يا شيخ قالوا لي ليش ما تسوي لنا فتح الباري جديد ألفنا شرحا لصحيح البخاري نبيك تشرح ما صحيح المقال ماذا؟ آه. قال لا هدرا تبع دخلاء لله هيك الحروف هذا اللي يعرف ماذا؟ العلم والعلماء لكن اللي ما يعرف يقول لك من حجر مبتكر ويقول لك إنو وجنو مبتكر الله هني أنت عندنا يا سلمي ها السلم خلصت لك عدل علمي وقال لا هجرة بعد الفتحي يعني فتح الباري ليه بالحجر والأسفلات رحمة الله نصر الله يا رواكة يعني بصرنا بحق العلماء وتعليم العلماء وتقدير العلماء نصر الله نواتنا نصر يقول السائل مرعا قبل النخيل امرأة من أنزلت جنينها مرحا ما كذا أسأل يا شيخ هل, رجل هل, رجل هل رجل؟ الناس هل والله يا أخوان أدركنا مشايخنا والله الذي لا إله ما يسمحون بمثل تلك الأسئلة والله والله ما يسمحون بل يسجرون السائل زجرا شديدا كم تحفظ من القرآن هكذا أول كم تحفظ من السلام كم تحفظ ها هذا أول شيء كيف تحجب على هذه آل المسائل وانتهي إلى الآن ربما لا تحسن صغاء القرآن ما تحسن الصلاة ها. كيف صلى النبي ما يحدث لكن هجوم على من على الأئمة وعلى العلماء وعلى, وعلى, وعلى طلاب العلم لا ما هذا ما العلم لكن هذين ما عندهم يعني ما عندهم الصبر الله يرحم الشيخ الشيخ محمد الأمام محمد الله يعافيه ما أقول هذه الفكرة خلصوا الأمر لما جاء عند قول الله إدواركما تعالى والآصل إن الإنسان في خصبه ذيل إذا أمن وعمل صالحات وتواصل الصدر وشرح وشرح وشرح يعني آمنوا له الاعتقاد والعلم وكذا وعمله تطبيق الله يعني ما أعلمه وعمل به وتواصل الحق الدعوة إلى دين الله عز وجل ثم قال وتواصل الصبر قال الشيخ هنا يعني أنبي وقه قال يظن كثير قال وقد كتبه كثير من أهل التفسير وغيرهم كثير من العلم جه عند وتواصل بالصبر قالوا إنه الصبر يعني يحتاجه من الذي يقوم بأعمال الدعوة مشهور جدا مشهور إنه إذا أنت الإيمان شيء والعمل الصالح شيء هذا فيك أنت لكن إذا بدأت تدعو فتحتاج إلى الصبر قال الشيخ وليس الأمر كذلك خير الله يرحمه كيف يا شيخ هذا المعروف عندنا كلنا أن الصبر ها لمن للدعات الدعات يلي حاجة إلى قال لا قال الصبر يبدأ قال هذه الكلمات ها وتواصل بالصبر قال تأتي على الأوصاف جميعا لله يتقوا شيخنا الشيخ محمد دمان مجدًا ورحمة الله قال والله الذي لا إله إلا هو كما عرفنا وكما رأين أن الصبر يحتاجه في المنزلة الأولى من؟ أهل الإيمان أهل العلم والتعلم في تعلم الإيمان ثم يحتاجه في المرتبة الثانية أهل العمل وعمل الصالحات ما يمكن تستمر على الأعمال الصالحة إذا ما عندك صبر. بل لا يمكن تتعلم العلم الشرعي على رسوله إذا ما عندك الجلد وصف. ثم في المرتبة الثالثة الصبر يحتاجه من الدعاء قال أما إن لم يكن يصبر على العلم فلن يصل إلى المرتبة في وإذا ما صبر على العمل أنه له أن يدعو حتى يصل فالصبر في المنزلة الأولى وين في طلب العلم وشوف نفسك الآن شوف نفسك الآن كم عندك من الجلد والصبر في طلب العلم كم طلبوا العلم معاك لازموك وبدأوا معك وكنت زميلا لهم وزملا لك في طلب العلم أين هم الآن ما واصلوا ما فيه أنك تواصل هذا صعب سهل أنك تبدأ أنتر بدأنا مع شيخنا أول ما طبع كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعد ما كان مضم ما كان مضموعا هذا مخطوطة من الجامعة والناس تتكلمون وتحيل إلى المخطوط وبعدين طبع ليه وسبحان الله طلاب وطلاب العلم والمشايخ يعني الثلاث نفوه على هذا الكتاب ها الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فعلى طول اشترينا هذا الكتاب ودوّخون إخواننا وزملاءنا على الكبير جداً قالوا تكفى أطلب من الشيخ عبد الله للإيمان وهذا الرجل تبحث في يعني أقوال شيخ الإسلام فتاوى شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام يكاد يحطمه قالوا أطلب منه أن يسون لنا درس خاص لكتاب الإيمان لشيخ الإسلام لبنتين رحمه الله يعني فطلت منه من الأوقات الحين عليه وافق جزاه الله خيراً ونفع به. وخصص لنا يوم قال يوم اللي هو يوم العمرة في الجامعة الإسلامية الخميس قال تجون في الفجر ونجلس إلى قريب الظهر ظهر إلى قبل الظهر يعني يعني إلى ارتفاع وانتصاف بعد انتصاف الظهر يعني ثلاثة أربع ساعات في الجامعة الإسلامية على كتاب الإمام الشيخ الإسلام الكتبي الشاهد بدأ في الدرس الأول. طبعاً أنا الطلب أنا بوجهي أنا اللي ألحقيت على الشيخ لأنه مشرف علي جائعة مثالاً في إرسال الدكتوراه فوافق لي العدد ما شاء الله كان تقريباً سبعين إلى ثمانية من الطلاب طلاب العلم طلاب الجامعة والدراسات بدأت الأسبوع الأولى الأسبوع الثاني الثالث الرابع والخامس العاشر العدد ينتق كل يوم العدد كل عدل العدل سبحان الله يختصر يُختصر حتى بلغنا تقريبا منتصف الكتاب نحن خمسة فقط أربعة وأنا الخامس وأنا يمكن لأني أنا اللي طلبت وأنا اللي أقرأ على الشيخ خمسة فقط والله استحييت حياءً من شيء فقط وبعدين بعد الدرس قلت له شيخنا قلتها والله أنا يعني ما عارف عايش أقول لك قال روح وش ليس دي؟ وش <تصفيق> عملك؟ قلت شوف العجل ما جينا لخمسة اليوم قلت والله يسدل للجام <تصفيق> <تصفيق> قال أنت بتبقى معي قلت والله بإذن الله قلت بح سنوية نكمل الكتاب <تصفيق> <تصفيق> قال هذا أمر طبيعي <تصفيق> أنا بالنسبة لي ما هو طبيعي والله يا أخوان إني يعني يعني استحيي وين إلحاحهم علي؟ يا شيخ اطلب يا فلان أنت هذا شيخ وكذا والآن فلوا كلهم قال الشيخ هذا أمر طبيعي جدا تعودت عليه الله أكبر كيف طبيعي؟ قال أبدا ما بدأنا كتابا إلا في الأول هكذا وفي النهاية قال ربما ما يبقى إلا أنا إلي بنا نفسي ما في صفر على طلب. العلم الكل يريد العلم لكن العلم يريد لذلك كانوا يقولون ما في أعظم ولا أشق من الرحلة في طلب العلم لذلك كانوا يقولون يعني تجفر الركب وثني الركب عندك. ما معنى هذا ها؟ والمحاضر والأقلام أحمد بن حنبل سألوا قالوا إلى ماذا نطلب العلم قال الآن تتفر قابل مدام رجل في الجنة ورجل في القبر أطلب العلم الصبر الصبر على طلب العلم هو الأصل إن صبرت يقول الشيخ لعلها تفتح لك باب الصبر على على الطاعات فتطيع الله عز وجل وتعبد الله سبحانه وتعالى وتعمل كما فعل الصحابة وكما عمل الصحابة إلى آخر أعمالهم لا كلل ولا ملل ولا ولا تقليم من الأعمال بل تستمر الأعمال طويلة حياتك يا عبد الله. احنا ما نصدق آ عندى صداع يلا نصلي في البيت. عندي شوية كده في البطن آ صلي في البيت. ها؟ شوي برد صلي في البيت الماء بارد يلا تيمم ها؟ ما يعني آ أعظم منا في البحث عن العذر ما في. حتى نترك أو نقلل من عبادتنا. يعني. ما في صبر قال أذئذ إذا صبرت على العلم وصبرت على العمل نعم أنت الرجل الذي ستصبر على الدعوة وإلا ما تصلح للدعوة لأنك إذا ما علمت ما عملت أصلا ما تصلح للدعوة حتى تكون عيش من من يصبر في الدعوة لله يذره وهذا تفسيره لسورة العصر أصلا معكم فكنا وإياكم ويقول مرأة هذه اللي هيش يقول المرأة جنينها، جرينها عمره وشهر وعمره وشهر بحجة في خوفها من زوجها لأنهم عملوا هذا العمل وشهدك الله عمد الله وشهد من زوجها الله وشهد من لا ما زوجها في زوجها في زوجها زوجها من الولد هل يشهد منه؟ ها؟ والله ما. لا ليس لهذا لك يا أخوان لا والله ليس لهذا إلا إذا فيه عذب يعني إسقاط الجنيد قبل نفخ الروح يتساهل فيه بعض مشايلنا وبعض المجامع الألمية افتوا بها لكن بعذب والخوف من الزوج ما هو بعذب ليش تخاف لماذا تخاف ماذا سيحال أحنا اللي نعرفه هو أن الزوج المخروض أنه ما محشي. يفرح بالولد يفرح بالولد ليه تقافي؟ لا الخوف الزوج ما هو عذور نبدأ ولا يبيح إسطار الجنين ولو كان قبل أن أخبر روحه لا رب ما يجوز أما عذر العذر الخوف على النفس مرأ عدم القدرة عدم الاستطاعة حذر منها الأطباء قالوا لا الجنين كذا وراح يصير فيه كذا ويسير بتكذا نعم نقول بسم الله ماذا قبل نخر الروح لك يبذل قدر تسوقه أما بعد نخر روح أيضا نقول لا أبدى أبدى معظم شيخنا تيجيهم بعض الناس يقول قالوا إن الجنين مش رجع ما في بعد قالوا الجنين إذا طلع راح يموت خليه يموت يموت حتى نفسي ولا أنت تقتلوه ولكن ولا تكون سببا في قتله لا، بعد لا خروج، لكن قبل نفس الروح في تساؤل، لكن لابد من وجود عذر شرعي، ما هو نخاف من الزود ولا نخاف من الفقر، لا، قبله، نعم، هي الآن أسقطت لا تسأل، هذه مصيبة، يفعلون، لم يسألوا، يا جماعة إذا ليش سألتين الله؟ هل ستتكررين أن يمعيه بالله؟ لا المفروض أن السؤال يكون قبله هذه مصيبة الناس يا اليوم دائما وأبداً يعني يسوون اللي يبونه وثم ايش؟ يا الله يا شيخ سووا سوينك ينسون المفروض أن السؤال يكون قبله قبل الفعل وليس هذا اللي يريد الدين ويريد الحقق المثلية نعم هذا السؤال مخير يقول السيد نبيه السلام عليكم الشيخنا هناك من ينبس تمائل من القرآن الكريم ويقول بأنه يعتقل بأن ما الكتب فيها من القرآن سبب من إذا يضر عنه فأن هذا جائز؟ لا يجوز. تعليق التمائل لا يجوز، لا شك وحتى لو كانت ولو علمك أو قيد لك أن هذه الجميمة ليس فيها إلا كلام الله تبارك وتعالى ليس لك, لك. لا تعلنك كلام الله عز وجل يا أخوان يقرأ كلام الله تبارك وتعالى يقرأ على النفس يقرأ على موقع الألم ومعكذا يقرأ على المغرور يقرأ على المعيون يقرأ على المريض يقرأ أنه أما أنه تعلم فلا والعلّة كثيرة كما ذكروا أولاً يعني العلّة العظيمة أنها تُنتهي وأيضاً لم تفعل ما فعلها نبينا هذه رغم الحاجة إليها وجد من يقولون إذا قام مقتض الشيء في زمن نبينا صلى وسلم ولم يفعل فالسنة هنا تركها وليس فعلها لذلك يقولون سنة تركية وسنة فعلية هذه ما تكون إلا في ما قام فيه المقتضى يعني الحاجة جاءت والضرورة جاءت والأمر اقتضى أن يوجد ثم لم يفعل فهذه تكون سنة تركية وليس سنة فعلية نعم فعلها بعض السلف لا شكاً للأوصاف ولكن ننكرها كثير من السلف العلم اللي كان ما ذكر الامتهاب عدم الفعل ثم هنا علبة ثالثة ألا واحدة كيف فكيف اجتمعت في هذه علبة ثلاثة الثالثة أنها ذريعة للتمائم التي يكون فيها غير كلام الله تبارك وتعالى وهذا هو الأصل ودائما عندنا سد الزراع وسد أخواب الفتن والمصائب هو الأصل يعني سد الزريعة ويعني منعها أولى من استجلاب بعض المصالح المضمونة نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل والتطبيل إنه تعالى ورين ذلك والقادر عليه يلقى يا شهر حمالي لكم أن نذكش وأن في من بعد الكذب من يوم غادر إن شاء الله سبباطنا هذه الدروس درس يعني اليوم بعد قدر محدد الموقع ومتداد الرأي إن شاء الله تعالى صلى الله وبارك وسلم و باركة الله و بار جزاكم الله خير على حسن الانصات والجلوس الله يكرهكم نعم باركة الله و بكم و من قدس دقيقة شفاونا نعم ذكرت محمدكم الله عز وجل يعني رغاء المشائف هنا يعني كمديرية الشهريبي في مديرية الشغل اللبناني رحمه الله عليه محمد أمين جامع. فصار خلاف هنا في تونس صار هذا الخلاف يعني بين الإخوة الصليبيين لما يعني قالوا أن الشهريبي والشغل اللبناني رحمه الله عليه محمد أمين جامع مرجئ. الدليل ما لماذا؟ لأنه قال لا يعذرون بالجه يعذرون إيش قال؟ بالجه قالوا يعذرون يعذرون بالجه ف. بارك الله فيكم يا شيخ فصار هذا الكلام وصار تشويش بين الإخوة فنجي يعني نرجو لكم يعني التوضيح في هذا وكذلك الثاني الأمر الثاني قالوا يعني لماذا لا تكفرونها الرئيس المخلوع كان يعني اتزالة في تلك الأزلنا يعني كان لا يحارب كان لا يحارب الأضرحة ويعني والشرك وغير ذلك فهذا كفر بواح صار خلاف اهل السنه بين اخوه اهل فعلماءنا الحمد لله الى الان ما كثروا يعني المخلوق الرئيس المخلوق فبارك الله فيكم نريد توجيه هذه يعني الخلاف اللي صار هو لاش و... بارك الله فيكم يا شيخنا جزاك الله خير ويقابلها مسألة التكفير يعني متقابلان لن المرجئ يقول عن من خالفه تكفيري والتكفيري يقول عن من خالفه مرجئ تحتاج إلى التفصيل شو الجماعة جلسوا <تصفيق> ولكن التفصيل يعني يرجى إن شاء الله لأنه فعلا ولعلها أيضا تكون مني ومنكم يعني كلمة حف ومما أوجب الله عز وجل علينا في يعني ذبنا عن علمائنا ومشايخنا وهذا من حقهم والله علينا لا والله لا الألباني ولا محمد أمان الجامي ولا الشيخ ربيع فيهم الأرجاء لا والله ليسوا بمرجئة لكن يعني من مما يعني لعل بعضكم ما يخضر أو شيء تلك الكلمة لكن أنا أقول يعني من يتهم هؤلاء بالإرجاء أجمل من كلمة شيخنا بن عثيمين ما رأينا سبحان الله كنا وكان هكذا وسأل يعني عن يساره ويقرأ الأسئلة ثم قرأ عليه سؤالا والسؤال يقول هل فعلا الشيخ المدعو محمد ناصر الدين الألباني مرجون الشيخ رحمة الله عليه الأسئلة كلها كانت في الدرس وفي الفقهيات وكذا ثم جاء هذا السؤال يعني مغاير تماما قال ها وش قلت <تصفيق> أعد السؤال أعد السؤال يعني بين مصدق وبين هل اللي سمع صحيح ولا ما صحيح فعاد القارئ السؤال إنه هل محمد ناصر الدين الألباني مرجع أو عنده درجات أو يصح أنه يعني وقع في درجاء الشيخ سبحان الله وحق مع أنه الشيخ الألباني يعني من أقل العلماء ممن ازدقى بالشيخ الألباني قليل جدا يعني ما مهمة الشيخ عبد العزيز مثل الشيخ المدينة الشيخ المدينة عاصروه سنوات وهو يدرس في الجامعة الإسلامية لكن الشيخ الألباني اللقاءات قليلة جدا بينه وبين إذا الشيخ ابن عثيمين جاء المدينة يلتقي به وإذا يعني التقوا في الرياض وهذا قليل جدا أو يلتقون في الحج أحيانا في أيام وجود الشيخ محمد نصر الدين الباني وعمله في الجامعة الإسلامية في المدينة فالشاهد الشيخ تبسم شوي قال يقول إنه الشيخ الباني مرجح قال قال والله أنا أرى أن هذا السائل أحدني هذا السائل اللي يقول أو يسأل عن الشيخ الألباني أنه مرجع قال لا أراه إلا أحدا اثنين وهذا اللي احنا نقوله الآن في من يقول عن الألباني بل تلحقه بكلمة الشيخ ابن عثيمي ومهو كلمة نحسن وأيضا احنا نكمل ونقول أيضا كذلك في من يعني يقولها في الشيخ محمد دمان رحمة الله عليه أو في شيخنا الشيخ ربيع أو حتى الشيخ عد عجز دينك فيه نحن هدت عبد العزيز بن باز قالوا مرج قالوا فيه عنده إرتجع عنده إرتجع هذاك هذاك هذاك لأنه يعني سوري ومهو السعودية قالوا مرج محمد أمان قالوا مرج لكن بن باز ومنزلته في السعودية قالوا يعني عنده فيه إرتجع فيه إرتجع تبتقد فأقول ما قاله شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمه الله قال هذا حديث إما أنه لا يعرف الإرجاء <تصفيق> يعني جاهل جهلا مركبا ما يعرف معنى كلمة الإرجاء أو أنه لا يعرف من هو محمد ناصر الدين الألبان أعظم من هذا الدفاع وأخصر منه ما فيه شيخ، هذا إما أنه ما يعرف الألباني فهو جاهل ها؟ لذلك وصفه بما ليس ليس فيه أو أنه لا يعرف الإرجاء فأنزل الإرجاء على الألبان لجهله بكلبة ومدلول الإرجاء وكلاهما مر كلاهما مر وأحيانا قد يجتمع فيه التركيب فيكون جاهلا بالإرجاء وجاهلا بمحمد ناصر الدين الألبان نسأل الله أن يوفقنا وإنه الله وإنه